أَمْ تَحْسَبُ أن أَسْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَسْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا إِنْ هم إلا